يقوف عليهم ولدان مخلدون بأثواب يوم وَكِذَةِ مِ يَتَقود وَحِّ قُ م يشتَهُ لا يسمعون فيها لغو و فض لمندود و ظلم وطرش من أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة um <laughs> وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون Uli in